نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن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 منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه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 ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 صالدين فيها وأزواجهم طهرة ورضوان من الله ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا، الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين. والمؤفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأول العلم قائما بالقسط لا الله شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا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 ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا قل إلهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 هل الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمد بعيد. ويحذركم الله, نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله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 ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم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 والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن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 الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسجدي مع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون طلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى امرا فإنما يقول له, فإنما يقول له كن فيكون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 أَنِّي قد جئتكم بآية من ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير فَأُنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كنت 129. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قَالَ الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أجْرَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُهُوِيهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ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 وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.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 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها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 وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما الحق بالباطل. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إِلَّا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله اي يؤتى احد مثل ما اتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل إن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 لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب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 ما كان لبشر أي يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله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 ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون وَإِذْ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا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 اسْمَ عِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 عليهم لعنة الله والملائكة ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس يجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زدادوا كفرًا ثم زدادوا كفرًا لَتُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئكَ هُمُ الظَّالُّمُونَ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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه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 فيه ايات بينات فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا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 الذين آمنوا إن تطيعوا, فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قُلُوبِكُمْ فاصبحتم بنعمته اخوانا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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأم الذين اسودت وجوههم اكفرت بعد ايمانكم أكفرت بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله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 ما لا ينصرون ضربت عليهم مذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنا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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة طائمة يتلون آيات, الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر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 مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها عاصره اصابت حرث قوم أصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطارة من دونكم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 قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين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 والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُلَاءكَ جَزَاؤُهُمْ, أولئك جزاؤهم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 اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها قائدين فيها ونعم أجروا العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان لل. هدي و موعظه وهدى و موعظه هذا بيان للناس وهدى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 ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 اَفَاِن مَاتَ او قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلٰى اعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شيئا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلا أن قالوا ربنا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 اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في بغم لكي لا تحزنوا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 أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهملتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 ولقد عفى الله, عف الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 لَمَغْفِرَتُم مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمَ أَوْقَطِ الْتُّمْ وَلَئِنْ مُتُّمَ أَوْقَطِ اللَّهِ تُحْشَرُونَ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 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن صُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ وَإِن 116. ومن فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيه أن يغل ومن يغل بما غل يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ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 اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس انن ناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمان ووقالوا حسب الله وقولوا حسب الله ونعم الوكيل فوق نبو ان الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا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 فَلِمَا قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَد كُذِبَ رُسُلُنَا قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقٌ ثنائقه كل نفس ذائقه الموت وانما توفون نعجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه 119. فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 111. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 111. في أموالكم وأنفسكم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 سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أم أنملوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 117. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من أنصار ربنا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 ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامة ربنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه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 أو ثعل بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم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 اتقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون